إذا عرفنا خطر هذا المنهج وهذا التطرف حتى تغلغلت البيوت وسمعنا أن الولد يقتل أباها والزوجة تقتل زوجها والابن يقتل ابن عمه بسبب هذا الفكر المتطرف فاذا دخل في الأسر هدمها وشتتها وهذا قد اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم انه ياتي في اخر الزمان يكثر الهرج قال صلى الله عليه وسلم يقتل الرجل اباه وابن عمه وعمه قالوا او عندنا عقولنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تسلب عقول أغلب الناس عنها لماذا نسعى في تحسين الأسرة من هذه الافكار المتطرفة؟ هذا بديهي هذا واجب شرعي وواجب وطني للسلامة من الفتن والخلافات سلامة من الهموم والغموم والمنقصات معنى بعض الآباء وجلسنا من بعض الآباء ممن خرج ولده, ولده من بيته وسحب وسل وسرق بهذا الفكر المتطرف والله يقول عشرين يوم لا أنا في هم وحزن وبكاء لا يعلم ولده أينه تحقيق سعادة أسرية تكون الأسر أسر بناءه متكاملة ينشأ الأجيال نشأة صالحة نافعة يمكن للأسرة مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهها